<كتب> عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ ಬಾಲಮಿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ in me. له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم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 عدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة وعالم الذين يطغون خيرا فهو خيرا ಆರಂಭ <laughs> واني تملل لدانت وانطكبر الله ذا ಓಂದ್ و ليتون من ل دتاريتون كم إذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دوة الداعي ذات وَحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَسُوا إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ نِيبَانٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ رِزْقٌ لَّهُمْ انِ الْمَوْلَى أَن نَقُمْ قُتُومَ تَخْتَنُونَ أَمْ فُسِقُمْ فَتَبَآلَكُمْ وَانْفَرَمَ لباشروا هم وأبتبوا ما كتب الله لكم وكلوا واشره حتى يتبين لكم الحر وَقَدْ شَابُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ مُرْخَصٌ فِي يَوْمٍ خَلْطٌ السَّوْدِ مِنَ الخيط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَأَيْسَنَ الْبُرُب اللَّهُ زَلَّعَكُمْ تَفِيحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وقال قتلوا أَيْسُ تُنْصَرِفُ ثُمَّ يُغْرِقُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ عَنِ الْفِتْنَةِ أَشَدُّ مِنَ الْقَنطِ and أمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله وعلموا أن اللهم جما المتقين وان انفقوا في سبيل الشهر الحرام بالشهر المحرم ورما وتتق الله, الله علم ان الله مع المتقين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 تَكُونُ لَهُم نَظِير